بسم الله الرحمن الرحيم طرسين. تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقٌ نفسك ألا يكون مميين إن شأن نزل عليهم من السماء آيات فظلت أعناقهم فظلت أعناقهم لا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 اتَّخَذَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ مِن بَعْدِهِ فِي الْأَرْضِ مَلَكًا فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَن أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ كَيْنًا وَلِيدًا وَلَمْ افْتَحِثْنَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فِعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قال فعلتها إذا وأنا مِنَ الضالين. فَتَوَصَّلْنَا إِلَيْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حِكْمَةً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ سَبِيلِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبٌ عَالمين قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُقِيمِينَ قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذين أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لإن اتخذت إليها غيري لأجعلنك من المسجومين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فات به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من عرضكم من سحره فماذا تامرون قالوا أرجه وأقاه وبعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليهم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هلنكم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة لعلنا نتبع السحرة إن كانوهم الغالبين فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرَانِكُنَّ نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعْمَ إِنَّكُمُ إِذَا لَمْنَا الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ قُوْمُ فَأَلْقَوْا حِبالَهُمْ وَعِصِيَهُمْ وَقَالُوا بِحِزَازِ فِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَالْقَامُوسَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَنَقَّبُ مَا يَافِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَعَلَوْا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فلسوف تعلمون لأقصعن أيديكم وأرجلكم من خلافي ولو صلبنكم أجمعين قالوا لا ضريم إنا إلى ربنا مقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أنسر بعبادية إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء شرمة قليلهم وإنهم لنا لغائهم وإنا لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنز ومقام كريم كذلك أورطنا بني إسرائيل فأتبعهم مشركين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن إن قال كلا إن مع ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن ضرب عصاك البحر فان فلق فان فلق فكان كل فرقك الطوف العظيم وأزلفنا سمنا آخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيهم وقومهم ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لاعاك قال هل يسمعونكم إذ تبعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرانتم ما كنتم تعبدون أنتم آباءكم نقدمهم فإنهم عدو إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشكين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين ربي أبلي حكما ألحقني بالصالحين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 وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله أن ينصروا بكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاون وجنوب إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون فالله إن كنا لكي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المدرمون ما لنا من شافعين ولا صديق الحميم فلو أنهلنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم نوحي المرسلين إذ قال لهم أقول هم نوحنا لا تستقلون إني لكم رسول فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فافتقوا الله وأطيعوا قالوا أنومنك واتبعك لارذلون قال وما عني بما كانوا يعملون يرش سابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إننا إلا نذير مبين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 جذبت عاد المرسلين إلقاء لهم أقوموا بل لا تستقون ألا تستقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من نجر إن جري إلا على رب العالمين أتبون بكور عناية كعبتون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 إن هذا إِلا خُلُقَ الَّوَالِينَ وَمَا نَحْلُبُ مُعَزَّزِينَ فَكَذَبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ عَزِيزٌ رَحِيمٌ كَذَبَتْ السَّمُومُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوَهُمْ صَالِحٌ لَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ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 ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلا فات بآية فات بآية منكم فمن الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسواها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروا يا فأصبحوا نادين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك من هو العزيز الرحيم جذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوطنا لا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إِنَّ جَرِيَّا إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَتُونَا الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ زَوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَاْدٌ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ وَعَلَى إِنِّي لَعَمَلُكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبَّنَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فشاء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم ممين وإن ربك له العزيز الرحيم كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيبنا لا تتقون إني لكم رسول نمين فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْ كُنْتُمْ كَائِنِينَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَادْعُوهُ بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْغِثُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ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 أولم يكن لهم آية من يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض العجمين فقرأه عليهم ما كانوا بهم منين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب لليم فيأتيهم مغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفَبِعذابِنا يَستعجلونَ أَفَرَأيتَ إِمَّا تَعْنَاهُمْ سَلِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُعْدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ لَّلَّهَ لا مُنذِرٌ ذِكْرَاهُ وَمَا كُنَّا وَعِينٍ وَمَا تَنَزَّلَ فِيهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ إنهم عن السماع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلى هنا قربة تكون من المعذبين وأذر عشيرتك لقربين وخف جناحك لمن تبعك من المؤمنين فإن عصوك فقول بريء ما تعملون فتوكل على عزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم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 وانتصروا من بعد ما ظلموه وسيعلم الذين ظلموا أن يموق لديا